ولهم في الآخرة عذاب نار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب الله شديد العقاب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 129. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه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 وَإِنْ قُوْتِ الْتُمْ لَنَعْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوْتُلُ لَا يَعْصُرُنَّهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَ الْأَدْبَارَتُمْ ما لا ينصرون لأن تب أشد غبّة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصلة أو من وراء جدر بأسه بينهم شديد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 119. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما فيهن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 116. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 117. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة